simsimi deni ya sehara sehara حصريا من مؤسسه احمد شاكر العبودي ومنتديات البيت العراقي سجوره وعلمت من زمان ترجع لنا يا في دبرها صفون طلعت عليا انا عليا انا عروسة الدمل الزينة الزينات اللي ميلادك يا لك بار لابس حقوق الطاو والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة احمد شاكر العبودي يا بو جناح الحمش يا ملهم هو في لاك نزلت على الارض خلصت كدلمه ولحظات بالقلوب ترسل خطلمه شمعه ومولد وحنا وحنا قلب نفدوه حت الجنه الجنه Furahu yana yana ya rab al-i'yadik i'yadik ya rab siif الرادود الحسيني رحيم الهاشم كلمات الشاعر الحسيني صفاء الدفاع الرمثي